بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عصفا والمرسلات عصفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرًا والن فالفارقات فرقا، الفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، إنما توعذون لواقع. إن فَإِذَا النُّجُومُ قُمِصَتْ فَإِذَا النُّجُومُ قُمِصَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ وإذا المصر أبكتت لأن يوم أجلت ليوم الفصل لأن يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويلين يومئذ للمكذبين ولن يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعله المجرمين. كذلك نفعله المجرمين. وينوي يومئذ للمكذبين. وينوي يومئذ, يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم مما فجعلناه في قرار مكين، فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. لقد أذن فنمت القارعون وإلٍ يومئذ للمكذبين وإلٍ يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتها ألم نجعل الأرض كفاتها أحمي وجعلنا فيها رواسي شابخات وأسقيناكم ما أنفراتا وجعلنا فيها رواسي شابخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويلي يوم إذن المكذبين. ويلي يوم إذن المكذبين. إن طلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل الذي ثلاث شعر انطلقوا إلى ظل الذي ثلاث شعر لا ظل ولا يغني من اللهب لا ظل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشعر كالقصب إنها ترمي بشعر كالقصب كأنه جمالة صفر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذب ديين اي يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذبون ولا يؤذن لهم فيعتذبون كَذَّبِينَ أيُّ يَومٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فإن كان لكم كيد تكيد ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون تقين في ظلال وغلون وفواكه مما يشتهون وفواكه مما, مما يشتهون كلوا واشربوا هذيئا بما كنتم تعملون رضوني أن بما كنتم تمنون إن كذلك نجزي المحسنين إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإلهم يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِلَٰوٍ يَوْمَ إِذٍ لِلْمُكْذِبِينَ وَإِلَٰوٍ يَوْمَ بَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُقْمِنُونَ بَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ